قال مالك من نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قثاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفديس في ذلك كله ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة الثداء يأتي مالك بعد هذا ينتقل من شعر الرأس المتفق عليه إلى الشعر في سائر البدن هل المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس فقط كنص الآية ولا تحلق رؤوسكم ولا الآية في ولا تحلق رؤوسكم لأنها خرجت مخرج الغالب فيما هو يحلق من الشعر وتعم جميع ازاله الشعر من الجسم لو بعد الاحرام الابط هل ينتف ابطه العانه هل يحلق عانته الشعر في صدره هل يحلق صدره الشعر على على يده هل يحلق شعر يده هل ينتف هل ينتف الشعر من انفه هل ينتف كل هذه الشعور التي توجد في جسم الإنسان الفقهاء في باب الجنايات يقولون الشعور اربعه ويسمونها ومالك يقول عموم شعر في الجسم هل للمحرم أن يأخذ شيئا من ذلك بموسى أو بمقص أو بالطلي بنورة أو بغير ذلك يقول لا يجوز له هذا والاطلاق بالنورة معروف من قديم يعني مزيل الشعر معروف من قديم وليس حادثا الآن وقضية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه معروفة ومسطرة عند ابن كثير في البداية والنهاية لما دخل شام دخل الحمام ودهن بعصر معجون بخ... إلى قضية طويله طويلة والمكاتب بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في موجود كونه عجن العصفر بخمر مكالمة محادثة بينهما طويلة يهمنا إيش؟ ادهن بنوره النور هي الجير الذي قبل أن يطفى النوره اللي بنوربها البيوت هذه لأن فيها حرارة تطفى بالماء فإذا أخذت في حرارتها فتكون كاوية فاذا رمد بها الشعر تحرق الشعر ويسقط من اصوله على كل طرق تزيل الشعر باي حاله من الحالات هل المحرم شيء من ذلك لا في سائر جسده نعم في ساقه في ذراعه في اي موضع كان ليس له ان يفعل ذلك لا عامدا ولا ايش ولو فعله ناسيا او جاهلا فعليه الفدية طب ناس جاهل ليش يقول النووي رحمه الله: النسيان في اعمال الحج على قسمين أي في محظورات الاحرام من فعل محظورا من محظورات الاحرام فالمحظورات على قسمين محظور تترتب عليه ازاله واتلاف ومحظور لا اتلاف فيه يمكن تداركه بدون اتلاف فما كان فيه اتلاف ففيه العوض بالفدية وما لا اتلاف فيه وتداركه عن قريب فلا فديه فيه المحرم يغطي راسه ولا يكشف راسه يكشف اذا نسي وحط يسعى العمامه ونبهه سيزعي حاج انت محرم ها وشال العمامه ورماه حصل شيء العمامه خالت الشعر معها ولا قاعد محله قاعد محل العمامه تكورت وانفكت ما علينا فيه انسان لا يلبس المحيط فلبس ثوبا او لبس ثانيلة او لبس شا... كوت شالوا البرد وبلطوا جنبه اخذ الفرع ولا البلط ولبسها في اكمام كما يلبسوا في الحالات العادي هي حاج ان تلبس الكوت فسخ الكوت ورمى لم يحصل شيء بخلاف ما نسي وقتل الصيد تقدم لنا ايش عليه جزاء ولا لا محرمين واستبقنا على فرسين فقتلنا ايش الضابين ولا غزالا غزالا فامرهم بايش بفدية اذا هذو المتعمدين ولا غصب عنهم خطأ اذا لو ان انسانا نسي وقتل الصيد عليه جزاء ولا لا عليه جزاء انسان نسي وحلق بدون عذر بدون ضرورة يعافى من هذا ولا يقول ان ناسي ولا عليه الفدية لأن الشعر لا يستطيع أن يده ولا صقه محله فما كان من فعل من محظورات الإحرام وفيه إطلاف فالفدية موجودة عليه الفدية ساهيا ناسيا جاهلا وإن كان عامدا فهو آثم مع الكفارة نعم قال أو يحلق عن شجك في رأسه بضرورة آه. اذا فعل ازال الشعر ناسيا جاهلا ايلا كان او حلق الشعر عامدا ولكن ليش لضرورة الضرورة تبيح المحظور فعليه فدية نعم قال او يحلق قفاه لموضع الحاج يحلق قفاه لموضع المح... المحرم اذا احتاج الى الميش الحجامة هل الحجامة جائزة اولا للمحرم ولا لا بصرف النظر ما يترتب عليها يتفق العلماء بأن للمحرم للمحج... له الحق أن يحتجم إن احتاجها فإن كان موضع الحجامة لا شعر فيه أو لا يحتاج إلى حلق شعر موضعها فله أن يحتجم والحجامة فيها شرط الجلد بالموسى وإذا وضع المحجم وشفط بز الدم من موضع الجرح فخروج الدم من المحرم لا شيء فيه ومن هنا جاء الاثر عنه صلى الله عليه وبنوا عليه ذلك من انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحي جمل لحي جمل مكان في طريق مكة عند بئر جمل ليس بلحي الجمل فكه فمهلا مكان في طريق مكة هو محرم على رأسه احتجم في رأسه وهو محرم هل حل... حلق الشعر ام لا يقولون ان احتاج الى حلق الشعر في محل المحاجم فعليه الفدية محل الشعر الذي حلق اما اذا لم يحلق بان كان في الفخذ وامكن ان يحتج او في الظهر او في مؤخر العنق اسفل فلا مانع فيه وعليه ايضا له ان يبط الدمل وله ان يخلع الدرس وله ان يعالج الجرح ولا شيء عليه في ذلك الا اذا كان في موضع وحلق له شعر شج، اي جرح واحتاج ان يعالج وينظف الجرح ولا يمكن الا بتحقيه تنظيف الشعر من حوله فمالك يقول لا يحلق شعره الا لضروره فإن نحتاج ضرورة أن يحتجم في رأسه أو في قفاه واحتاج المحجم ليثبت من اجل أن يتخلل إلى حلق شعر القفا لا مانع وعليه الفدية أما إذا احتجم في موضع لا شعر فيه أو شعر خفيف لا يحتاج إلى حلقه فلا شيء فيه بسبب الحجامة معه. قال ومن جهل فحلق ركته قبل أن يرمي الجمرة ومن نسي فحلق قبل رمي جمرة العقبه افتدى أي أن النسيان لا يعفيه من الايش من الفديه